وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه ففيها الزاد وعليها بعد الله جل وعلا الاعتماد وبها النجاه بعد رحمه الله يوم المعاد وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا عباد الله ان مما لا شك فيه ان تعاقب الفتن وتكاثرها وطلب بعضها بعضا طلبا حثيثا لهو من سمات عصرنا الحاضر الذي علت فيه الحضاره الماديه وسمى فيه رقيه المعلوماتي كل ذلك كان نظير سقوط حاد في الجانب الروحي والصفاء الانساني حتى اصبحنا نعيش اجواء ملتاثه لا تتيح ابانه رياح الاهواء والاحن والحروب والفتن لاي رماد ان يجثم مكانه ولا لاي جمره ان ينطفئ وميضها اذ ما اسهل اذكى النار بالعيدان في هذا الزمن وما اسرع اشتعال نار الحروب وفتير الفتن ولا جرم حين عباد الله ان يتزلزل كيان المجتمعات المسلمه ويقوض بنيانها على حين غره بعد تراكم التداعيات بعضها على بعض ليخر على شعوبها سقف الاستقرار والسلامه من فوقها ليخر على شعوبها سقف الاستقرار والسلامة من فوقهم وتاتيهم الطوارق في عساسه الليل او تنفس الصباح من حيث يشعرون او لا يشعرون والواقع عباد الله ان ذلكم ان ذلكم كله لم يكن بدعا من السنن الالهيه وليس هو طفره لا يسبقها مقدمات ولا مسببات وانما هو شرر وميض جمر كان يرى خلال الرماد كان خلال الرماد وسط ميدان الامه الاسلاميه في الوقت الذي بحدث فيه اصوات الناصحين واسفت له قلوب المشفقين على اممهم ومجتمعاتهم غير ان امه الاسلام واسفاه لم تستبن النصح الا ضحى الغد ولا تحين مناص فلا حول ولا قوه الا بالله الا انه غير خاف علينا معاشر المسلمين ما يحل ببعض المجتمعات المسلمه بين الحين والاخر من فتن ورزايا وحروب طاحنه تلسع عموم امه الاسلام بلهي بها على مرأى ومسمع العالم اجمع ما يستدعي ايقاظ الضمير المسلم الوسنان وإذكاء الغيره الاسلاميه لدى الشعوب المسلمه حكاما وعلماء ومصلحين على ما يواجهه بنو المله من علات ولائن وشدائد جراء لكم الحروب التي اجتاحت حياضهم ومشاربهم واستأصلت شافتهم وجعلتهم مذعورين شذر مذر واننا في الوقت الذي يحمد الله فيه كل مجتمع مسلم لم تنله مثل تلكم الحروب الفتاكه ولم يكتو بلهي بها حسيا وان اكتوى بها معنويا نعم انهم في الوقت الذي يحمدون الله فيه على السلامه ليستعيذون بوجهه الكريم ان تطالهم تبعاتها او ان تقع في شركها وهوتها وانه ينبغي لنا عباد الله كلما لاحت في الافق غيايه فتنه او شراره حرب ان نتذكر ما كان يتمثل به سلفنا الصالح رضي الله عنهم حينما تقبل الفتن او تشم رائحه الحروب فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن حوشب ان السلف رحمهم الله كانوا يقولون عند الفتن الحرب اول ما تكون فتيه تسعى بزينتها لكل جهول حتى اذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل ايها المسلمون انه ينبغي علينا ان نصبر الاحداث والمدلهمات بعقل المستبين سبيل المجرمين وان نحللها على وجه الانصاف وطلب الحق والنصح للمسلمين فان الاكتفاء بمجرد التلاوم وإلقاء التعله على الغير والرمي بالداء ثم الانسلال منه لهو حجه العاجز القانط وان لكل رامق بعين النقد ان يرى التراشق بالتهم قد بلغ تكاثرا زاحم الهدف الاساس للخروج من كل ازمه بعقل صحيح وأفق النير. ومن المؤسف الا نجد الا لائما للعلماء فحسب او لائما للمصلحين والمثقفين فحسب او لائما للساسه والقاده فحسب وما القاده والساسه والعلماء والمصلحون الا جزء من كل ولا استقلال باللوم على صنف دون اخر غير, غير ان الأنصبة في ذلكم تتفاوت بحسب موقع كل من المسؤوليه بحسب موقع كل من المسؤولية التي القاها الله على عاتق كل مسلم مكلف حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري ومسلم الا ان من المقرر عقلا ان القاء كل واحد باللائمه على الاخر ليلزم منه انه ليس امه احد ملوم فيلزم من ذلكم الدور وهو ممنوع عند جميع العقلاء ورحم الله مالك بن الدينار فقد وعظ اصحابه موعظه وجلوا منها وارتفع بكاؤهم وبينهم كذلك اذ فقد مصحفه الذي بين يديه فالتفت اليهم وقال ويحكم تبكون جميعا فمن الذي سرق المصحف اذن فلاجل ذا عباد الله كان لزاما علينا ان نوقن جميعا بان غير المسلمين لم ينتصروا علينا بجيوشهم وخيلهم ورجلهم قدر ما انتصروا علينا بفراغ قلوبنا وفقدنا لهويتنا وإخلادنا إلى, واخلادنا الى الفوضى واخلادنا الى الارض والناي بالانفس عن المسؤوليه وافتقارنا الى ما يجمعنا لا ما يفرقنا والى ما نعتز به لا ما نستحي منه حتى صرنا بعد ذلك خاضعين لغيرنا طوعا او كرها من خلال ما اصبحنا بسببه عاله على فلسفه غير المسلمين ومادتهم وسيادتهم فكانت النتيجه الحتميه ان كثرت الامنا ونكئت جراحنا واستبيحت حرماتنا وتجرعنا تلكم الجراحات في صياصينا ولا نكاد نسيغها، وقذف في قلوبنا الرعب والوهن حتى أذنا أعداؤنا أذنا إلى أن نقر كارهين حينا ومستسلمين أحيانا بأن باطل غيرنا حق وحقنا باطل على تخوف ومض ليصدق فينا قول القائل اذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون فناتيكم ونعتذر والويل كل الويل لامه الاسلام حينما تقف حاميه عن حياضها مجاهده عن عرضها ومالها ونفسها ودافعه بقوتها المتواضعه افتك انواع السلاح فانها ستلاقي صيحات وشنشنات اخزميه تقول للملا المسلمون معتدون المسلمون ارهابيون ومن ثم يكون هذا تبريرا لصب جامي الغضب بكل انواع الاسلحه المدمره ويصل... وسيظل, مثل هذا الإفك. وسيظل مثل هذا الافك لا ينقطع ما دامت هذه حالنا وسيبقى الادعاء بان المسلمين ارهابيون اكذوبه كبرى فهي كما يقول علماء النفس ذلك نوع من الاسقاط الذي يدفع المرء الى اتهام غيره بما في نفسه هو من شر وقديما قيل كل اناء بما فيه ينضح وستظل تلكم القوى الغاشمة وستظل القوى الغاشمه تحمل في ظاهرها صوره الحمل الوديع الذي يمثل الحضاره الماديه المعاصره وهي في حقيقتها شخص ذئب مكشر انيابه يقترف الكبائر وهضم الحقوق واهدار الحريات باسم العدل والحضاره ويصنع من خلال ذلك فروقا في الدماء والطبقات والالوان فلا نجد الضمانات التي تمثلها مواثيق العدل العالميه المزعومة, المزعومه عندهم للمحافظه على امن جميع الشعوب الا فيما لم يكن المسلمون او العرب فيه طرفا في صراع ما والا امسى للقضيه لون اخر ولهذا نجدهم يلاطفون غير المسلمين بروح اطيب ونفس اهدأ فصارت مثل هذه التصرفات مؤسسه على مبدا المصلحه الوطنيه والقوه فهو كمبدا العلاقه مع الاخر لدى قطاع الطريق او لدى اي تجمع مفترس في الغابه فهل يهزأ فهل يهزأ بالمنكوب حينئذ اذا اساء بالحضاره المعاصره ظنه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 الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان للامه اعداءها المتربصين بها من كل حدب وصوب والذين لا يغيظهم شيء كان يروا هذه الامه متالفه متناصره تبذل وسعها في الاعداد والقوه والمقاومه وانهم كذلك لا يسرهم شيء كسرورهم ان يروا المسلمين الى الخلاف والتنافر مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ولذا كان لزاما على امه الاسلام ان تتحد كلمتها وتتالف قلوبها واهواؤها ثم ان التالف هذا لا يمكن ان يتم على اساس من اللغه او اللون او الجنس اذ لم تفلح المجتمعات عبر التاريخ في الاجتماع على مثل تلكم الاسس فلم يبقَ اذا الا اساس واحد يجمع الارواح قبل ان يجمع الاشباح ويصنع العقول ويقنع العقول اثر سيطرته على القلوب ويؤلف بين الرغبات والاهواء كما يؤلف بين كما كما الف بين النبات والماء انه اساس الكتاب والسنه وعقيده الإيمان المستقره وعقيده الايمان المستقره في الخواطر اذ تلك هي صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون هذا هو معيار الوحده واسها الحقيقي واقنومها الاساس وان اي معيار سواها فهو كالظئر المستاجره او النائحه المزوره ومن هذا المنطلق يجب ان نحذر الطوارق التي تغير على المسلمين لئلا تقف عائقا منيعا في وجه الدعوه الى الوحده والاجتماع ويجب الا تنال من قوتنا او الاعداد من القوه التي نرهب بها اعداء الله واعداءنا فان الطوارق والحروب مظنه لحصول الأضداد من اتحاد واختلاف وضعف وقوه وليس بخاف على متابع لسيره المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما رجع هو واصحابه من غزوه المريسيع وفي طريق عودتهم ازدحم على الماء خادمان احدهما من المهاجرين والاخر من الانصار فاقتتلا فصاح الاول يا للمهاجرين وصاح الثاني يا للانصار وهمت الدعوه الجاهليه ان تثور فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان قال ما بال دعوى الجاهليه ثم قال دعوها فانها منتنه وامر بالارتحال من ذلكم المكان لئلا يبقى للدعوة العبيه اثر في النفوس والقصه في الصحيحين وغيرهما كما ان في سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم ايضا ما يدل على عدم الركون الى الضعف الذي يعقب الطوارق والنوازل بل على اظهار الجلد والصبر والقوه حتى في حاله الضعف وذلكم حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمره القضاء واخذ يطوف هو واصحابه حول الكعبه وكانت الحمى قد فعلت بهم الافاعيل فانتهزها المشركون فرصه للسخرية, للسخريه منهم ويقولون ان محمدا واصحابه قد وهنتهم حمى يثرب فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقضي على اثر ذلكم الهمس الخبيث فامر اصحابه ان يرملوا الاشواط الثلاثه الاولى في الطواف ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم والقصه في الصحيحين وغيرهما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 يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولت أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح لهم بطانته يا ذا الجلال والإكرام